Zgod. شكرا للفنانة سعيدة شرف لأدت لنا أغنية ماني لتتعني للإشارة بالحسنية تتني المرأة الجميلة ولتتقصد بها سعيدة شرف الصحراء المغربية